اعتماد القلب على الله ان انا مش شايف حقيقة ان هناك من ينجي الى الله او من ينصر الى الله او من يهدي الى الله او من يرزق الى الله ايه ده بس احنا بناخد بالاسباب وربنا سبحانه وتعالى امرنا بالاسباب وانت بتنزل تشتغل عشان تاكل من حلال بالاسباب وانت بتروح تتداوى عند الطبيب بالاسباب وانت بتشرب عشان عندك عطش بالاسباب فقولك الاسباب لها قانون ان كل سبب له سبب وان كل سبب وسبب لهم سبب مضاد يعني أنا راجل الوقتي مريض فأنا محتاج دواء عشان الدواء ده يؤثر فيه هل مجرد أن أنا قلت أن في دواء هيبقى مؤثر لا ده هو لازم يكون الدواء ده حقيقة أنا مريض كحة فيكون الدواء ده دواء كحة أصلا كويش. وإلا لو جبت دواء مثلا سيولة فأنا بدل ما كنت بكح كح هواها كح دم فأنا محتاج أن الدواء ده يصادف الدقي اللي عندي رقم اتنين محتاج أن الدواء ده يكون مصنوع أصلا رقم تلاتة محتاج أن الدواء ده أنا أشربه أو أكله على حسب أو أخذه على حسب طريقة العطاء فالدواء ده سبب لكنه محتاج عشان ينفعني أنا شوية إيه حاجات حواليه كويس. الحاجات دي هي كمان أسباب تمام كده فالسبب ده أي سبب من الأسباب اللي حواليه لو مش موجودة السبب ده مش هيعرف ايه يجيب لي نتيجتي حلو. فكل سبب له سبب كويس. طب أنا خدت الدواء كويس قوي وبعد ما عملنا شوية الأسباب الجميلة ديت ورجبنا الدواء من عند إصادلية محترمة ومش مغشوش ووصف الوصف الدواء ده دكتور شاطر ومشهود له بالأمانة وبالعلم وأنا خدت الدواء صادف الدواء الداء فأنا بالنسبة لي كده مفروض أنه أنا كده إيه خلاص بقى أنا خدت السبب هو م. السبب اللي هو لو إيه لو أسباب أخي حواليه طب أنا طيني عندي كرحة في المعدة طلع عندي حساسية من الدواء ده فاول ما خدته وشي ورم و وراقه انتفخت وهو مش عارف اخد نفسي واحمرت واصفرت ولقيت نفسي هو ايه اللي حصل ده اللي حصل ان انا كان مفروض ان جاز المناعه بتاعي ما يهدم ما يهاجمش الدواء امم لان هو ده دواء لكن انا عندي مشكلة ان انا عندي حساسية من الدواء اللي انا مش عارف ان هو ايه ان هو دواء فعشان الدواء ده يأثر فيه لازم يكون في سبب مضاد ينتفي تفهم <تصفيق> كده <تصفيق> ده كصة كبيرة بقى <تصفيق> ده انت كده كل سبب بتاخده ده في حاجات كتير أو بتحصل معاه عشان اللي انت متخيل ان هو السبب ده هو اللي يشتر اللي هو يشتر يؤثر فيك <تصفيق> السبب يؤثر أو يؤثر يؤثر جدا طبعا يعني المياه بترويه المياه بترويه الطعام بيشبع طعام بيشبع النار بتحرق الشمس بتضيق. الشمس بتضيق دي أسباب واضحة لكن أنا لك إن الشمس يملكها الله والشمس تجري مستقرن لها وإن ممكن سحاب يمنع ضوء الشمس وإن أنت ممكن شيء يمنعك عنك استفادة من ضوء الشمس فهذا المجموع لا يكون إلا بالله فبالتالي أنت بتاخد السبب وأنت بتقول يا رب أنا عارف إنه مفيش حد يأثر إلا أنت ده فعلا مش مش كلام ها ها يقيني اللي هو أنت بتخب بسبب وانت بتقول له والله أنا أعلم أنه لا يحرك الكون إلا أنت والله أعلم أنه لا ينفع ولا يدر إلا أنت إن يمسسك الله بيدر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فهو على كل شيء قدير